لَ مَا فيِي السماواتِ وَماَا فِي الأررضِ وَهُو العليُ العظم تكادُ السمواتُ يتَفََّّرنَ مِنْ فَووقِهِ وَمَلائكَةُ يُسَبِحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيَستَغْفرِونَ لِمَ فِي الأرض أَل إِ اللهَّه هو الْ الغَفُور الرحيم.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 لِتُنذِرَ أُمَمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ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 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 الله رَبّنَا وَرَبّكُمْ لن أَعمالونَا وَلَكُمْ أَعمالكُمْ لا حُجَّتَ بَينَ نَا وَبَيَْكُمْ ال اللهَّهُ يَجمَعُ بَيينناَا وَإلَيهِ المَصير والَّذينَ يُحالجونَ فيِي اللهِمِ بعدِمَ سُْجبَ لَ حُجَّتهُم دَ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والَّذنَ آمنُوا مُشفقونَ مِنْهَا وَيَعلَمونَ أنه الحَّ أَل إِ الذينَ يُمارونَ فيِي السَّاعةِ لَ فِي ضلالِم بَعيدَ ال اللهَّهُ لَطيفُون بعبادِهِ يَررزقُ مََ شَ وَهُوَ القَو العزيز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 وَلَ ل كَلِمَةُ الْفَصلْلِ لَ قُضِي بَينَهُم وَإِ الظَّالمِينَ لَهُم عَذاابُ أَلم تَرَ الظَّالِمِينَ مُشفقينَ مَِّا كَسَبوا وَهُو وَاقِع بِهِمْ وََّذينَ آمَنُوا وَعَامِنُ الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضاتِ الجََّّات. في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى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 وَكافِرُونَ لَهُم ذَابُ شَدد وَلَ بَسَطَ اللهَّهُ الرزْقَ لِعبادهِ لَ بَغَو فِي الْ الأررض وَلََززِلُ بِقَدَرٍ مَا يَش إنِهُ بعبادِهِ خَبيرٌ بَصير. وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِير وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 وََّذينَ إذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيُهُم تَصِِرُون وَجَزَ سَيئَةٍ سَيئَةُ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجرُْهُ عَى اللهَّ إنِهُ لا يحبُّ الظالمين.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 مَا لَكُمْ مِّمَّنْ يَلجَأُ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا